بيانات على تذكره مسؤول الاسم صابر الطول ما مصري السن اصغر سن عصري رغم انزال الشيب ضفائر ضفائر من سشتي لما تحت خصري المهنة المهنة وارث عن جدودي والزمان صنع الحضارة والنظارة والامان البشرة همحين الاد رمحين الشعر اخشن مدريس لون العيون السود غطيس الانس الانس سواء سير كالحصان السن ثابت في المكان ولما جيت ازحزحه عن مطرحه فضل اللي كان ذات الميلاد في اي عوده مظلمه تحت السما على ارض مصر من اي دار وسط النخيل مطرح ما يجري النيل ما دام ما يكونش قصر الحكم الحكم من سبع تلاف سنة وانا رائد سجين اضحن على دراسي الحجر من الضجر وبات حزين ملحوظة سألني سائل حدثتك طالد وليه لاني طيب ودلي نكتة ودني ايه مفيش مخالفة ركبتها ضد الانون لاني خالف والأنون في صف قدين تسأل عليا المصبرين في اي حين تسمع وتفهم الصوت الف و ب الانسان صابر على البلاء ايوب حمار شيل الحمول من صوتي والانتظار اغرق في انار العرق طول النهار ولم همي في المساء ورجود عليا عرفتني